و اي يسلبهم الذباب شيئا لا يستنطذهم من ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله ل قوي عزيز الله يصطفى من الملائكه కి రుసూల ఇంగ్ నల్ల బస్ యా మా బైనా ఐ దీం హై నల్లహితు హీనా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 سَمَعَكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ